باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى يظهار ندوار وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرالا بغنة لذن وأجذما بغنة في يؤمنوا إلا بكلمة كدنيا عنونوا والقلب عند الباب غنة كذا لإخفاء ما باقي الحروف أخذ